Thank you. لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ولا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له لا بث له ولا بد له ولا شبيه له ولا مثيل له ليس كمثله شيء وهو الدنيي البصير وصفة الله من قلبه وحبيبه وخليبه أشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف صاه من أمة وجاهد في الله حق جهاده حتى فباع وعبد الله حتى أجاب مناديه وترشب على الأحجة الهيطان ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هاله ولا يتبعها إلا كل غنيب الكالب فالله بلده عنا خير ما جزيت نبياً عن أمتي ورسولا عن دعوته ورسالته اللهم وأعلي على جميع الدرجات درجته واحشرنا تحت صدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة البذعة وسب الله جهر وعلم. ان يسدد قولتي وان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو دموع الرسول صلى الله عليه واله وصحبه وسلم هذا هو عنوان لقائي مع حضراتكم في هذه السويعه الطيبه دموع الرسول دموع النبي الامه العربي، الهاشمي دموع الرسول دموع الحبيب والاليم والعريم دموع الرسول دموع الخير من وطئ الحصى صلى الله عليه واله وصحبه وسلم دموع محمد صلى الله عليه وسلم يا ترى لماذا نزلت هذه الدموع يا ترى لماذا كان يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان يبكي النبي صلى الله عليه وسلم لفوات تجاره او لفوات عقاب او لفوات اموال او لفوات دنيا يا ترى هل كان يبكي النبي صلى الله عليه وسلم لفوات فيلم او مباراه هل كان يبكي النبي صلى الله عليه وسلم لثواب منصب او جاهل او فوات باب من الابواب تلتمس فيه المعرفه والشهره لماذا كان يبكي رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم هل كان يبكي لمثل هذه الامور لا والله بل انه صلى الله عليه وسلم عرضت عليه هذه الأمور كما لم تعرض على أحد الحب وكما لن تعرض على أحد ياتي بعد يأتيه عثبة ابن ربيعة ويقول له يا ابن أخي إنك منا حيث قد علمت من الصطط في العشيرة والمكان في النزر وإنك قد أديت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت به احلامهم وعبت به آلهتهم وتفرت به من مضى من آبائهم فاسمع مني اعرف عليك امورا لعلك تقبل بعضها اسمع مني فقال النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم الذي علم الدنيا ادب الحوار وحسن الخلق في الجدال وآذاب التناظر نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك يعرف عليهم في فيهينه ومساواة في الأمر الذي فعث له وبه يقول له قل يا أبا الوليد أسمع قل فقال يا ابناء إن كنت تريد بهذا الأمر مالا جمعنا لك المال حتى تكون أغناء مالا وإن كنت تريد بهذا الأمر ملكا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك وإن كان هذا الذي ياتيك رأيا ترى ولا تستطيع له دفعا جمعنا لك الصف وما لك من أموالنا حتى ترى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم استكمالا لعظمة الأدب وتتميما لحسن المكارم قال صلى الله عليه وسلم أقد ضررت يا أبا الوليد أنتهيت يا أبا الوليد فاسمع مني فقال قل يا محمد أسمع بشيرا ونذيرا فاعرف أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في اكنه من هذا وفي آذاننا وقع ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل اننا عاملون قل انا بشر لكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا إليه واتغفروه وويل للمشركين الذين لا يرسون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أإنهم تذكرون بالذي خلق الأرض في يومين وتشعلون له أذانا ذلك رفع العالم وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سواء للسائلين الى ان بلغوا الله تبارك وتعالى فان اعرضوا فقل اربرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود فسقط في ايدي هذا الرجل وقال حسبك يا محمد كمحمد محمد انطلق النبي صلى الله عليه وسلم بآياته صنعت أكوارا من الرغض والرضي لهذه الدنيا التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مقبلة راقعة تحت قدم النبي صلى الله عليه وسلم ربما يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم رفض لأن في هذه المبادلة تنازل من النبي صلى الله عليه وسلم كيف يوافق النبي صلى الله عليه وسلم على ترك الدين مقابل الدنيا؟ اسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأم المؤمنين عائشة: قال يا عائشة لو شئت لكان معي كباً من الذهب لو شئت لكان معي فقط كان الامر مجرد الواثة فقط بعث الله تبارك وتعالى الي جبريل عليه السلام بعده الله تبارك وتعالى الي ملكا من الملائكة فقال يا محمد ان الله يخيرك السلام ويخيرك ان شئت ملك النبي وإن شئت عابد النبي فقط كل ما تحب ان شئت ان تكون ملكا كان لك وان شئت عابد النبي فقال صلى الله عليه واله بعدما نظر الى جبريل عليه السلام فاشار اليه ان تواضع لربك يا محمد فواضع لله فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصدر هذا العبيد والمسك والسبق في التواضع لله وفي الاخلاص لله وفي الرضا بالله وفقه واطمع فيما عند الله وفقه قال بل عبد النبي فالعبد لله ونبيا من عند الله تبارك وتعالى اذا فلما كان يبكي النبي صلى الله عليه وسلم لماذا كان يبكي رسول الله اذا لم يكن يبكيه ما يبكينه إذا لم يكن يستجلب دموعه منهمره ما تجمع اعيننا اعيننا اليوم من اجله فلماذا كان يبكي النبي صلى الله عليه وسلم هذه بعض المواقف اعرضها مع تعليقات يسيره والا فكل موقف يحتاج الى خطب وخطب بكى النبي صلى الله عليه وسلم شفقه ورحمه وحبا في امته صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ابو هريره عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول قرا النبي صلى الله عليه وسلم يوماً قول إبراهيم عليه السلام في قوله ربي إله أضل كثيراً من الناس تبعني فإنه مني ومن عصراتي فإنك غفور رحيم وقرأ قول عيسى عليه السلام في قوله فبكى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله تبارك وتعالى انزل اليه يا جبريل وكره الذي يبكيك فنزل جبريل وقال له يا محمد ما الذي يبكيك لماذا تفلت فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم امتي امتي يا جبريل اللهم أمتي أمتي يشريد فصعد شريد إلى ربه وهو سبحانه وتعالى اعلم بما كان وما سيكون وما قد كان وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه فقال له يا رب إنه يقول اللهم أمتي أمتي فقال انزل اليه يا جبريل وقل له انا سنرضيك انت انت كرامه لك انت انا سنرضيك في امتك ولا نسولك سنرضيك في امتك يا محمد ولا نسولك يبكي النبي صلى الله عليه وسلم لاجل امته لا وقد قال الله بيه لقد جاءكم رسولكم من أولكم عزيز عليه ما علمتم حريص عليكم بالمؤمنين رعوكم رحيم والله زمن هذه الآية أكبر من أن نتخيله أو أن نتفكر في او ان نتفكر في شكره لقد جاءكم رسول من انفسكم الله هو الذي يقرر هذا الله هو الذي يشهد بهذا ومن اصدق من الله حديثا ومن اصدق من الله قيلا نقول عن محمد صلى الله عليه وسلم عن رسوله صلى عليه وسلم جاء اليكم عزيز عليه ما علمتم يعز عليه ان تشقى أمته. ان تشقى أمته ان ترى أمته تعبا ان ترى أمته تعبا ان ترى أمته نصبا أن ترى أمته وصبا يعز عليه أن تشق أو أن يشق أم من الأمور على أمته يصعد إلى ربه سبحانه وتعالى في رحلة الإسراء سيفرض عليه خمسين صلاة في اليوم والليلة سيأتي موسى عليه السلام فيقول له ماذا صنعت مع معك فيقول فرض الله تبارك وتعالى عليه خمسين صلاة في اليوم والليلة فيقول موسى أما إني أعلم بالناس ذين قد عالجت بني إسرائيل عشان تم علاجها أرجع إلى ربك فاستسلم فيخفف الله تبارك وتعالى عن امه النبي صلى الله عليه وسلم الى اربعين ثم يعود الى بلده ثم مثله فتكون ثلاثين ثم مثله فاذا هي عشرين ثم مثله فاذا هي عشر حتى وصلت خمسا فقال له موسى ارجع الى ربك فزله التخفيف فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلمت لخير فنودين أنضيت فريضتي وغفبت عن عبادي وأجزي الحسنة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وأجزي الحسنة عشر ويصدر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في كلام عجيب جدا ويقول صلى الله عليه وسلم لولا لا أن أشوف على أمتي لا أبسطهم بالسواك عند كل صلاة لولا أن أشوق أي مشقة يا رسول الله أي تعب يا رسول الله لولا أن أشوق على أمتي لا أبسطهم بالسواك عند كل صلاة قال الله في شأنه يحل لهم الطيبات. ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليها النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فلما اضاعت جعل الفراش والدوام التي تقع في النار يقعن فيها والرجل يحجزهن هن ويقلبنه قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا آخذ بحجتكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها حيث عليكم وأنا آخذ بحجتكم عن النار وقفوا إلى هذا التعبيد أخذوا بحجدكم عن النار أتمسكوا بحجدكم حتى لا تقعوا في النار وأنتم تأبون إلا الوقوع نبي صلى الله عليه وسلم تقول له قريش يا محمد ادعوا ربك أن يجعل لنا الصفى ذهبا ونؤمن بك فقال صلى الله عليه وسلم وتفعلون وتفعلون قالوا نعم فبعث الله تبارك وتعالى جبريل اليك وقال يا محمد ان الله يقديرك السلام ويقول لك ان شئت جعلت لهم مصطفى لها فمن كفر بعد فاني اعذبه عذابا لم اعذبه احدا من العالمين وان شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة فقال صلى الله عليه وسلم: بل باب التوبة والرحمة بل التوبة والرحمة رسول الله الله الله عليه وآله في هذا المشهد العجيب يوم القيامة يوم يقول الكل بما في ذلك الأنبياء نفسي نفسي يلتمس النجاة يلتمس الهروب والفرار من هذه الأهواء ومن هذه الشدائد ومن ما عليهم يومئذ يلتمس ولو ثق ولو هم. ينثرم من خلالها ويخرج من خلالها من هذه الشباك نفسي نفسي الكل الشاهس تحمل الحليم ان يكون كذلك تحمل العباد الدهان ان يكون كذلك تحمل الانبياء ان يقول نفسي نفسي فاذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يعلنها شعارا انا لها انا لها واذا ستظل العشر يحل السجود النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على, على ربه اوله يحمد ربه اوله بما كان الله جل وعلا عليه علي منه قالوا له يا محمد ارفع رأسك خلت عضا نشفع في عرض المحشر يا محمد ها انت ترى الكل يرجى النجاة ورجوا انت النجاة اسأل تعطى اسأل النجاة يا محمد لك تعطى لا بنا بها من يسكر نبيش ومن يسخر النبيش ومن يستهزئ بأسهاب نبيش ومن يستهزئ بشرح نبيش خارج نبيش من بين عينتنا من يكفر نعمة النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول حريص عليكم حريص عليكم معاننا لن نحرس على سنته مع أننا نتازلوا بسنته مع أننا اليوم نجد نجد من نصبت من يطالب بشرع الله وشرع النبي صلى الله عليه وسلم حريص عليكم حريص على النمة التي فيها من يتجرب على الله التي فيها من يتحرش لنسائها في النواصي، التي فيها من يظاهل كلام الله جراره وتعالى ويجاوز الفن بالشرس ويجاوز ويساوي التوحيد في حريص على الامه التي فشى فيها مظاهره في النبي ومظاهره سنه النبي صلى الله عليه وسلم حريص على الامه كما لم يحرص احد على أتباعه النبي صلى الله عليه وسلم واختم بذلك الخطبه الاولى صار المقابر يوما كما يروي ابو برده فقال النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم دار قوم المؤمنين وان ان شاء الله بكم لاحقون ثم قال صلى الله عليه وسلم ولدنا أن, ان قد راينا اخوانا وجدنا قد رأينا إخوانا. فقال الصحابه اولسنا اخوانك اولسنا اخوانك اخوانك رسول الله، قال بل انتم اشهال اخواننا قوم يأتون بعض وانا قوتهم على الحور اخواننا قوم يأتون بعض وانا قوتهم على الحور يا فضل الله علينا بمحمد يا لفضل الله علينا برسول الله يا لرحمة الله علينا بخوتا بالأمين يا لفضل الله علينا بمحمد يتمنى الله يشتاق النبي صلى الله عليه وسلم ويبشرنا أن ينتظرنا على الحرم ينتظرنا النبي صلى الله عليه وسلم على الحرم ألا نصبر حتى اللقاء الا نرجع إلى الله حتى أمتقر بكم بعنا هذا اللقاء بكم طرقنا فيها في المغاملة ألا أستغي الله الى الله إجابة وعلا حتى نلتقي من صلى الله عليه وسلم أسأل الله أن ما يحرم النقاق أول قبيل هذا وأستغي الله الحمد لله أن يشعر صدران الإسلام بالهدى أولك في قلوب أهل الصغير بفلت عجيبة خبلا واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله من أهل الأرض الصلاة لم يتخذ صاحبة ولا ولدا واشهد أن محمدًا عبده ورسوله ما أعظمه عبدا وسيده وأكرمه أصلاً وحده. واطيبه مضجعا ومولدا من صلى الله عليه واله وصحبه ويولد النبى وليولد العلى صلاة وسلاما دائمين من اليوم الى ان يبعث الناس وغزاه الطبع ويكتفي بموقف واحد والواقف كان كثيرا ولكن الوقت مضى سريعا عليه موقف لم فيه النبي صلى الله عليه وسلم بكى فيه يلتمس اجر البكاء من خشيه الله تبارك وتعالى في الحديث الذي رواه ابو هريره رضي الله عنه يقول لما نزل قول الله تبارك وتعالى افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تمسون وانتم زائدون من هذا الحديث الذي يتلو عليكم النبي صلى الله عليه وسلم فيه من, من النزاره والبشار والوعيد تضحكون وتستهزئون وتسخرون وتاملون مكر الله تبارك وتعالى وقد نظرتم في صفحات التاريخ ووجدتم من اهلكه الله وعذبه الله وانه لا يقول ابدا وان قال تقرر رحمه الرحمن وأن الأهل الكبر والتندقة والمخالفة في الخزي والخصران تضحكون وتأمنون وقد أعدت النار وقد أعدت سراط للعبور تضحكون وهناك يوم قادم قادم لا محاله تضحكون وعباد الله جل وعلا تسالون فيه على الكبير والصغير فاضحكون ما الذي حرككم على الرحم ما الذي حرككم على الابتداء ما الذي حرككم على الصدق والامن والبعد افمن هذا الحديث تضحكون فبكى ابو الصحبه لما نزل قول الله سبحانه وتعالى فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بكاءه فبكى لبكائه قال أبو الله فبكينا لبكاء النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال صلى الله عليه وسلم لا يليس النار رجل بكى من خشيه الله ولا رجل الجنة مظل على معصيه ولو لن لذهب الله بكم ولجاء القوم يذنبون فيرئل الله له. لا يجب رجل بكى من خشرة العالم بكى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكم اخبرنا بفضل تجمع تجمع تنزل من خشية الله تنزل في الله تنزل شروخا الى لقاء الله تنزل شروخا الى رؤية وجه الله كم دعانا النبي صلى الله عليه وسلم الى ذلك قال صلى الله عليه وسلم عيناه لا تمسهن النار علم مكث من خشيه الله وعلم باتت تحرس في سبيل الله بل ان الله جل وعلا قال عن اهل الجنه وعن اهل النجاة من النار واقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشتقين كنا لك كنا نخاف كنا نحفظ الاخره كنا نحذر هذا اللقاء فمن الله علينا وقال عذاب السمون وقال صلى الله عليه وسلم سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله ثم قال صلى الله عليه وسلم وعين ورجل ذكر الله خاليا ففوق حيله ورجل ذكر الله خاليا ففوضت عيناه هذه جمله عجيبه فاء التعقيب ففوضت والبيضان لياتي مع البحار والمحيطات مثل هذا الفيضان يرجوها النبي صلى الله عليه وسلم يقول رجل ذكر الله ونحن نذكر الله ونحن نسبح الله. الله تبارك وتعالى ومنا من اعد مسبحة طويله جدا يعدل ذكر الله ثم يتلوه بذكر الله فلما لم تذم العيون لمجرد أن الله، فيما لم يتحرك القلب لمجرد أن يخال الله، فيما لا تسمع العيون لمثل هذا ذكر الله، أي ذكر الله حقيقة، كان. أي ذكر الله كما ينبغي أن يذكر الله، ذكر الله العظيم. ذكر الله الحليم ذكر الله الكبير ذكر الله في ذكر الله في ذكر الله برحمته ذكر الله بقربي ذكر الله بعلمه ذكر الله تبارك وتعالى ذكر الله ذكر الملك جل جلاله الذي خلقني ورزقني ويراني وانا اتشرف عليه بنعمه ويخبر عليه ويحرم عليه وفتح لي الأبواب ومهد لي الطريق إلى الجوم وإلى العودة وأذن لي ثم إذا أقبلت عليه فائما بإذنه قبلني وجازاني ورحمني وغفر وغبر لي ولما لا يفتي بعد ذلك من ذكر الله من ذك أنك سل جلال ذكر الله تبارك عنا الكار من خشيه الله تبارك تعالى الذي نمسه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف استمسه قبله الصالحون ولتمسه الرعب بعده العبدان والصالحون ولا يزال إلى يومنا هذا صحيحاً بسم الله الرحمن الرحيم الخير من الله يركز عليه السلام في سجوده أربعين يوما لله تبارك وتعالى كما روي عنه حتى تخرش الخضره على اثر مكاه فيقول قرح الجبين ورقه السماء وخطيئة داود كما هي فينادى يا داود أضمآن فتسقى أم جافعا فتضعا أم مظلوما فتنصر ماذا تريد؟ فنحب نحبة عليه السلام فهو في عند ذلك ويبكي ويبكي أن على تفرش البكاء سيقول داوود عليه السلام فيقول داوود عليه السلام ضروني اذكر قبل يوم المناء ضروني اذكر قبل يوم المناء ضروني اذكر قبل اشتعال العظام ضروني اذكر قبل أن يؤمر بي ملائكه صي ورحمه الله يا رم قال له لما ترك يا حسن لما ترك وأنت على العزاء لما ترك يا حسن تقال الله عز وجل أخشى أن يفرح من غدر في النار واللواش أستغفرك رب العالمين ان يعتقوا الخاض لا ولا قا انا با الى من ولا لا من الله مهما خططتم فخطوا ثوبنا وان خططت اتنا ولا كنت جمعنا هذا نخاف وطامنا وتضر جمعنا ان علينا وما تب علينا من سناء علينا من تاخير وما تب علينا اللهم تب علينا من الوقوف في الطرقات وما تب علينا من المعاصي الظاهره ولا باطنها اللهم تب علينا بما تعلم. وبما فعلنا المسلمين ورحم من تعالى المسلمين اللهم إنا نسألك يا في سوى فرج عريبه اللهم نرجو عهنا سوريا يا فرج اللهم وعجل نصرنا لا انت اللهم عليك بمشار شار يهدي يا رب العالمين اللهم عليك بمشار شار وكل ظالم اللهم إنا نسألك يا في نور فرج قريب اللهم وانصر المسلمين في دوله اللهم وعليك بالهجوز والكربيين اللهم وعليك بالهجوز والكربيين وكل من عاد شرعك واميالك اللهم اذا نسالك ان يا اميال لكل خير اللهم وفقهم للحزن بين الناس بشرعك يا اكرم الاكرمين اللهم وفقهم للاهتمام بالفقراء والاهتمام بالعبد يا اكرم الكريم وكفك اسرانا انصرنا على عددك وعد منها يا رب العالمين انك يا بكل جميل كبير انت حسبنا من عنا نخيل الله هذا ما كان من خطاب فقضوا ما جاء فيه عن نبي محمد النصال وردوا عليه ما دونه بنصحه لا بعتاب وقوموا